ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطب على قلوبهم فطب على قلوبهم فهم لا يفقهون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 يَقولوا ماَا ل إجَعن إلىى المدينينَةِ لا يُخِْدًا الأعَزُّ مِنْه الأذَل وَلِلَّهِ الععزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِمُؤْمنِنينَ وَلِمُنَافِقينَ لا يَعونَ